ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدين نتعلى من غفلة من أهلها فوجد فيجا رجلا يقتتلاه فوجد فيجا رجلا يقتتلاه هذا من شيعته وهذا من عدوه. 113. تغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 114. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو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 لجني من القوم الظالمين